أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيكون السفعاء من الناس عن قبلتهم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 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَلِّ تَكُونُونَ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 وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمْ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الْوَسُولَ مِنْ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ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 إن اللهابٍ الناسِ ل رؤوف الحييد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 وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد وحيتما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيُفْتِنِّينَكَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ وَلَا وما أنت بتابع كبلتهم وما بعضهم بتابع كبلة بعض تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمين الذين اتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم لا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ولكل إن وجهتُ هو موليّا فاشتبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجِتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عن ما وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْكُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما م مِنكم يل عَلَكم يل عَكم آثنا وَذككم وَيعَمكم الكتاباب ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكبرون يا أيها الذي آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ بِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَابِ اقوم بشيء من الخوف والفوع ونقص من الاموال ونقص من الاموال والثمرات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 أُولَئِكَ عَلَيْهِمُ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرُحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما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 ان الذين يفهمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيننا بيننا هولين في الكتاب gesù يلعنهم الله نهُ وَبَيَّنُوا فَالَّذِينَ تَّوبُوا عَلَيْهِم هَؤُلَاءِ كَاتُوبٌ إ الَّذينَ كَبَر وَمااتُ وَهُم كَُّ أُلائِكَ عَلَيهمم عَلَهِم لَعنَةُ الِ وَالمَل إكَة وَِ خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُونَ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا وبعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح واستحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعفلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب في التبرؤ الذين تتبعوا من الذي لا تبعوا وراء العذاب وراء العذاب وتقطعت بهم الاسباب وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَةً فَنَتَبَرَّعَ أَمْ لَهُمْ لَوْ أَنَّ كَمَا تَبَرَّعُوا مِنَّا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 يا أَيُّهَا النَّاسُ كُنُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا مُقَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدْوٌ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُوءِ وَالْبَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُونَ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا قَالُوا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً أَوْ رِدَاءً فَهُمْ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يعقلون. ما رزقناكم واشكروا لله كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخندير وَلَحْمَ الْخِنْذِيرِ وَمَا أُهِي الَّذِي لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنُ بُطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ <تصفيق> إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَفْهَمُونَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ يَهْتَدُونَ بِهِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النَّار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يذكيهم ولهم عذاب اليم بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لذي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب, والملائكة والكتاب والنبي وآت المال على حبه ذوي القرباء واليتاماء والمساكين ذوي القرباء واليتاماء والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الذكاء والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ فَضَّلَ اللَّهُ أولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنفاء بالأنفاء كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنفاء بالأنفاء وَمنن أُفِي لَ مِن خهِ شَيئُم فَتبُ بالِالمَأو فَتبُ بِالمَع في وَدُ إلَهِ ذلك تخذيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ولكم في القصاص حياة يا و الليل البا بلا انكم تتقون ولكم في القصص حياه يا و الليل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون يا أولي الألباب لعلكم تتقون واتبع عليكم اذا حضر احدكم الموت وان ترك خيرا ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إذنه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم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 ياأَ الذيين ك لَك الصابكم كتب ك لَك الصيام كب على الين منِن قبلكم عََّكم تتق ايامم معبودا فمن كان منكم مريضا او على سفر في عدته من ايام غخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيراً فهو خير الله وأن تصوموا حَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ سَوَا بَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا أَحَاثَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فإني قريب ودي بو الداعي اذا دعا فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفض إلى نسائكم كُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَغْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ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 نَعَمْ انْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإذن متَكُل فَريق مِن أَمْوال الناتِ بِإِثْنِ وَأَنتُم تَعلَمُ يسألونَكَ عَن الأهِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا وَأْتُوا الْبِيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 حيث ذاقتم عذابه و اخرجوهم من حيث اخرجكم واخرجوه من حيث اخرجكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهى فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصار فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين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 لله فإن أحصرتم فما اشتيتر من الهادية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ومحلة. فَمَنْ جَاءَ مِنْكُمْ بِرِيحٍ أَوْ بِهِ آدَمَ بِرَأْسِهِ فَفِيدِيَةٌ هَذِهِ تُعْتَمُّ صِيَامٌ أَوْ فِدْقَةٌ أَوْ نسوك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيتر من الهادئ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحد أشهر المعلومات. فمن فرض فيه إن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا الباب ليس عليكم دناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فادكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين هم أذين من حيث أفاض واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذلك يذكركم أباءكم كذلك يذكركم أباءكم أو أشد فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْ من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار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 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ في الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهِ وَيُشْهِدُ اللَّهَ أَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته الحزة بالإثم فحسبه دنا نم ولا بيسل مياد ومن الناس من يشتري نفسه بضلال امر الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البجنات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْبَلَائِكَةُ وَكُضِيَ الْأَمْرَ وإلى الله ترجع الأمور سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ آية بينا وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زين للذين كفأوا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لِأُمَّتِهِمْ وَأَحْرِيدَهَ هَبَطَ اللَّهُ النَّبِيّ إِنَّا مُبَشِّرِينَ ومن وعرهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ذي بي ما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتم من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه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 أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْمٍ قَبْلِكُمْ مستهم البأساء وَذُرِ الدِّلُّ حَتَّى يَقُولُوا وَسُولُ الَّذِينَ آمَنُوا حتى يقول الوزول والذين آمنوا معه متاء نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتاما واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله بي كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَوُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ والله يعلم و انتم لا تعلمون يس انونك الشهر الحرام قتال قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَصَدٌ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القاتل ولا يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرْضُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خط ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجوونه رحمه الله والله غفور رحيم يسألونك عن الغمر والميسر قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاكِ وإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِرِ كل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون الدنيا والآخرة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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَذِيبٌ حَكِيمٌ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 أولئك يدعون إلى والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته إلى الناس لعلهم يتذكرون وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيطِ قُلْ هُوَ أَذَمْ فَأْتَدِلُوا النِّسَاءَ بِالْمَحِيطِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَظْهُرْنَ فإذا تظهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نِسَاءٌ وَكُم حَرُثٌ لَكُمْ فَاحْفُظُوا حَرْثَكُمْ أَن تَشِئُوا وَقَدْ فِيمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا, أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخدكم الله باللغو ايماكم ولاكن ولاكن يؤاخذكم بما كتبت قلوبكم والله غفور حليم لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِم تَرَبُّصَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم وَإِن دمُ الطَّلَ قَفَائ الَّ سَم عَلي وَالْمُقَ قاتُ يتَرََّّس بأَفسِهِ تَل ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن, إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق برد إن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وَلِى جِدَال عَلَيْهِمْ نَدرَجَه وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم أَفْلاَقُ 117. بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خذتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 إن ظنّا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَبْلِغُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَسَاوِهُِنَّ عَلَى الْحَقِّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ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 واذكروا نعمة الله عليكم وما أندل عليكم من الكتاب والحكمة وما أندل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعبنوهم فلا تعبوا ان ينكحوا ازواجهنا اذا تراقبوا اذا تراقبوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أذكى لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاء وعلى المولود له رزقهن وكتوتهن بالمعروف لا تكلف نفسٌ إلا وسعها لا تضر والدةٌ بولدها ولا مولودٌ له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالاً أن تراض منهما وتشاور فلا جناح فلا جناح عليهما وَإِن أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير وََّ بِين يتَوَفَّونَ مِنكمُم وَيَذَرونَ أَزْواجَ تَََّّسَ بِأَفُوسِهِم يتَََّّصونَ بِأَفُوسِهِ أَبَعةَ أَكر فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي والله بما تعملون غبي ولا جناح عليكم فيما عربتم به من خطبة النتاء أو أكننتم أو أكننتم في أنفسكم عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُؤَاخِذُهُمْ سِرًّا وَلَكِنَّ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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفربوا, أو تفربوا ومدفعوهن على الموسع قدره وعلى المكتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قبل أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ الْمَنَكِحِ وَأَنْتَ عَفُوٌّ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَسْتَوِ الْفُضْلُ بَيْنَ إن الله بما تعملون بصير فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فادكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ فإن جناح ان غاد بن افلا قلنا عليكم بما بعث النبي انفسهم مما اعوا والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المستقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُبٌ حَذَرَ الْمَوْتِ حَقَّتْ لَهُمُ اللَّهُ الْوَتُسُ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا وُقْرِبُوا الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له هيضاعفه كثيرة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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍ لَهُمْ اُبْعَذْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ بِي سَبِيلِ اللَّهِ قال هل عشيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءَ إِلَى فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ علي والين وق الله لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم قوال وملك الملك علينا ونحن احق بالملك من ولم يؤتى ساعة من المال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 وقال لهم نبيئهم إن آية ملكه أن يأتيكم الثابوت أن يأتيكم الثابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة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 فَلَمَّا فَصَلَ ضَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَيْبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي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 ما جاوده هو والذين آمنوا معه قالوا قالوا لا طاقة اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنوا أنهم ملاق الله كم من ذئة قليلة كم من ذئة قليلة غلبت ذئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُ تَوَجُّهُ جُدِه قَالُوا أَللّهُ رَبّنَا افْرِغْ عَلَيْنَا فَبْرًا وَثَبِّتْ وانصرنا على القوم الكافرين فهدموهم بإذن الله وقتل داود وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ نَ كَانَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأرض ولكن الله دو فضل على العالمين تلك آيات الله نتبوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين